الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعد فإن أصدق الحديث الكتاب الله تعالى وخير الهدي هدي من صلى الله عليه وسلم وحرى الأمور مستخافة من ضرائلة وكل من وبعد تعرضنا من الحديث إلى المقبول ومردود وقلنا أن المردود هو الضعيف بجميع أنواعي والمقبول هو الصحيح والحسن الصحيح والحسن وقلنا ان الصحيح ينقسم كفهمين لذاته ولغيره والحسن كذلك ينقسم الى حسن لذاته وحسن لغيره ولما فرغنا من الحديث الصحيح لذاته وانه هو الذي استجمع شروط الصحة في نفسه وهي اتطال السند و عدالة الرواق و ضبط الرواق و انتفاء الشجود العلة تتكلمنا عن كل واحد من هذه الشروط بما فيه غنية المنتفاية ننتقل اليوم بإذن الله تعالى الى الحديث الحسن والحديث الحسن كما ذكرنا هو أو نوع نوع الواعي المقبول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 اعظم من اختلافين في الصحيح وكنا قد ذكرنا من قبل في شروط الصحيح وقلنا ان هذا الشروط الخلطة هي شروط المتفق عليها وهناك شروط مختلف فيها بل شروط غير معتبها كما شرطت المعتذرة ان يوافق العقل ان يوافق هذا شرط في غير البتلان والفساد فقلنا ان هذا الشوط الشرطة هي الشرطة التي اتفق عليها المحدثون جميعا اما الحديث الحكا فاذا كنا سنحذر من الان اننا نريد ان نضع حدا للحفا بذاته او لغيره فسيوفر علينا حكرا من التعبيون الان فهل نحن الان نريد ان نعرف الحديث الحسن لذاته من الحسن لغيره الحسن لذاته صحيح وهذا تناسب مع تعريفنا الصحيح لذاته ينبغي ان نعرف الحسن لذاته أقول ان تعريف الحسن هذا اختلف فيه اذل علم والمختلاق كثير بيبناء فلالتغنيفية تعريف وإنخطاء تعريف ومصطلح تعريف ومحزر تعريف وابن جماعة تعريف والسيوت تعريف والسخوة تعريف تعريفات كثيرة جدا لحد الحديث الحسن ليه؟ لأن الحديث الحسن هو حلقة وسط بين الصحيح الذي لا خلاف على صحته وبين الضعيف الذي يمكن أن يرتقي أو لا يرتقي أو لا يرتقي كان عايز أقول هو المنزلة الصعب الذي تعرض له المحدثون لوضع حد له فبعضهم وضع حدا لا يصلح إلا مع الحديث الحسن ذاته، وبعضهم وضع حدا لا يصلح إلا مع الحديث الحسن لغيره بمعنى أنه كان ضعيف في الأرض ولكن بشروط وتوافر عوام أخرى خارجية ارتقى الحديث عند قوم ولم يرتقى عند آخرين ولذلك وقع الخلاف في وضع الحد لكن على اي اتحال نحن نريد الآن في هذه العجالة ان نخلص من امرين الحديث الصحيح لغيره والحسن لذاته فالحديث الحسن لذاته عرفه الحافظ ابن حجر وهو اعظم تعريف اعظم تعريف في الحديث الحسن لذاته وتعريفه كما قلنا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 حتى لا أدع الآخرين مجالا للنقض ولا للطرح أطيرة أخرى موجّالة هذا الحفظ. تعالوا نسمعها حسن. طيب الحافظ ابن حجر قال في الحديث الحسن ذاته قبل أن يعرف الحديث الحسن عرف الحديث الصحيح. قال هو من تفضل سنده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. قال الحافظ النحدر في النزهة الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدي سامي الضبط سامي الضبط هو ما اتصل سنده بنقل عدي سامي الضبط من غير شذوذ ولا إيه ولا علة ثم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته انا لما ود دلوقتي الحديث في هو ما اتصر سنده بنخل العدل العدل اللي هو مين؟ انسان <تصفيق> ثقة انسان ايه؟ ثقة بنخل العدل انسان ثقة والتوسيق لا يصدر للغواوي ولا يفكم له به الا اذا كان ايه؟ اذا كان ثاما في عزالته ثاما في ضوطن ثم في عزالته وديانته وورعه وتخوان وتم في وكم فيه ضبطه يعني يضبط ضبطا جيدا متينا حتى يشهد له عيمة النقض لأنه ضابط ولم يخالف أحدا ممن روى حديثه لأنه إن خالف حتى علم عليه ذلك فإنه يستحق أن يترك لأنه في حالة يبقى الحفظ جدا فالحفظ يقول فإن خف الضبط يعني فإن اختل شرط من شروط هذا الحديث الصحيح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 لأنه قوي وصاحب عضلات وابتوى وبيلعب العاب ريضية وشي من هذا صحيح إذن الزب القوة اجتمعت في ذاته ولا جات له من العوامل الخارجية هذا القوي الذي أتحدث عنه أنا له أخ شقيق عليل ومريض ومع هذا الناس يخافون منه يخافون من هذا العليل مع أن هو في نفسه وفي ذاته غير مخيف وغير مهيب وغير قوي وغير طحية بل هو معلول وعلته ظاهرة لكن الناس بخاف منه ليس لأجله وإنما خوف من بطش مين من فضح أخي يبقى القوة استفادها في ذاته أم أداته من الخارج أي جدته من الخارج صحيح طب لو كان له 2 و 3 و 4 و 5 على نفس درجة القوة والفتوة لذلك الشخص الذي حكينا عنه ها؟ بلا شك انه في كل ما يظهر له اخ على هذه الشكلة يزداد بقوة ومكانة في المجتمع صح؟ ما في حد ابدا يجرؤ انه ما يكلمه رغم انه عليل، ربما لو حد يعني نفخ ويشرف يموت لكن ما فيش حد في البلد باكملها يستطيع ولا يجرؤ انه ما في وجهه، ليه؟ مخافة من مين؟ الاقوياء الاصحاء صحيح؟ فهناك حديث ما راحنا لما بيقول حديث صحيح الصحة اظن في الابدان فتبه لك ومعنى في تلك المعنويه يعني احنا بالحديث الصحيح فاستعرنا لفظ الصحة من المحدوثات الماديه وإذا هذا شيء معنوي طب في حديث ضعيف هذا شيء معنوي هذا فلا نقول حديث صحيح يعني متين وخلف زي ما الواحد يسال سؤال عن حديث مثلا نقول والله هذا حديث ضعيف يسأل عامل مخفي قول والله مرضه حي صحي، هو قالوا عام مت نصف حياة، يعني بأخذ قالوا سنة، ما شفتوا له يعني أشياء قوي، قلت بلك، فيبقى ضعيف، والصحيح يبقى ضعيف، إلا أن طفرة علا، على أي حال أقول إنه متأهل الصحة والضعف هي محل ابتهادي هذه العلم، ولذلك أنت تجد اختلاف بين هذه العلم بعضه نصحه حديثا لذاته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 هو نفس تعريف الحافظ للحديث الصحيح لكن يختل شرط واحد وهو أن ينزل الراوي من تمام الضبط وكماله إلى خسة أو نوع خفة في الضبط فينزل بدلا بدل أن كان حافظا ثقة متقنا ثبتا ينزل الراقي في صدوق صدوق ما في الحالة دي لما يأتيني إثناك في الراوي صدوق أقول ما أضعش أقول عنه حديث صحيح ولا إسم صحيح ما أضعش أقول عنه كده ما لا أضع أقول عنه إيه أضع حديث حسن وحسن لذاته وحسن لإيه؟ لذاته طيب إذا كان هذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته فبانضمامي طريقيني على هذا النحو لحديث واحد يرتقي الحسن لذاته الى ايه طيب طيب طيب. يعني انا عايز اقول ان لو جاني حديث في اسناد باسناد في راوي صدوق هذا الإسناد بعينه وهذا الحديث بعينه اسمي حديثه واسنادي عشان يعني مثل برضو لو جاني نفس الحديث من إسناد آخر او طريق اخر وجه آخر بنفس الرواه لكن هناك راوي آخر صدوق فلو تعبدل, تعبدل طرق الحديث وفي كل مرة إثنادهم يختلف عن الثاني يختلف عن الثالث يختلف عن الرابع ولكن في كل إثناد من هذه الأثنيث راوي صدوق بلا شك أننا سأخذ في كل إثناد من هذه الأثنيث أنه, إنه لإيه؟ طيب في نهاية الأمر أنا عايز أقول الحديث ده حسن ولا صحيح ولا ضعيف الحديث ذا، أتكلم عن الحديث، مش عن الثناء. خاصاً حيقولنا إنه هو حديث واحد أتى من غير طريق. كل طريق فيه إيه؟ فيه راوي صدوق، وكل طريق من هذه الطرق لأجل هذا الراوي يعد وحصحاً لذاته طيب أنا في نهاية الأمر ماذا أقول عن هذا الحديث الذي بيني ذي فقد أتاني من غير طريق على هذا النحو. حول عنه, عنه صحيح لغيره، حول عنه صحيح لغيره، لأنه ما ينفعش نقول عنه حتى. حسن يعني ايه العشر طرق دول زي الطريق الواحد ما هو لو جانب من طريق واحد اقول لا حاول عنه حسن طب لو جانب من اثنين وثلاثة واربعة وثمسة وعشرة برضه اقول عنه حسن يبادل طرق مناسبة اول ايه صح؟ بل في الحلقة دي اقول انه هذا الحديث اكتسب الكوة والصحة من غير طريق من غير ايه؟ أصريح. يعني بسبب تعدد طرق ورواية مين؟ الحديث ايه؟ لأن كل يسند على حذة حسن لذاته ثم ده أعلى المراتب بعد الصحيح لذاته طب إذا تعبير للطرق معقول برضه يبقى حسن لذاته إذا كان الطريق الواحد حسن لذاته وما يترقيم الثانية والأربعة لا لازم فيه وصف أخر لازم في فيه وصف أخر أخر من هذا هو إيه؟ هو أنه يرتقي من الحسن لذاته إلى غيره غيره كده فرغنا من تعريف الحديث عن الحسن لذاته طيب حد عنده اشكالية فيه واني اضرر مع ذلك الشخي كان هناك روى صلوه قد روى الحديث وراوى الاخ صلوه قد روى الحديث فرتفع إلى مدى الصعب من مضايب ومع ذلك فلنفرض مثلا اننا وجدنا هناك روى من ضعيف او مدلس قد روى نسى الحديث هل يزعب هذا الحدث مع مدى؟ لا ما انا اقول لك يعني ده سؤالك هيتلخص هيتلخص في الكلامك هيتلخص بالسؤال وهو ما هي العلل ما هي العلل التي ينزل بها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 عشان نعرف العدل التي إذا اجتمعت منها علم أو عدل في الراوي نعرف الراوي ده هيبقى حديثة جاكولين يعني أنا لما ألاقي الراوي مثلا ما شروع عليه أو أثبته صالح أو لا بأس به أو لا بأس به سيء الحب أو اختلط أو ثقة مدلس صدوق مدلس ضعيف مدلس فأنت بالك لما أعرف مسلول الألفاظ كلها ان دول الفضل جرح وتعديل وردت كل جرح وكل تعديل هتعرض بعد كده على ايه على العلل التي يرتقي بها او لا يرتقي بها وتعديل الطرق باشي الحق بانت عندك في النوع الثاني بيقول الحديث الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور عند الجمهور اذا في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 قلت لك أن مسألة التحسين والتضعيف أو التصوير والتضعيف مثلا محل مين؟ محل اجتهد المجتهد المجتهد بينظر في الشرط وبينظر بينظر في الراوي فبيقول والله الشرط الفلاني ده ينطبق هنا غيره يقول لا ينطبق يعني مثلا محل اجتهد ولا لا ها؟ يعني ولذلك تجد أحيانا بل غالبا أن أئمة النخض يختلفون في رواح بعضهم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 خليفة فقال عنه اولا قبل الاختراط الثقة وقال بعد الاختراط ضعيف ماشي الحال؟ وربما كان ضعيفا او صاحب بضعة او صاحب بضعة وتاب الله عز وجل فاستقام على مرويات اهل سنة الجماعة ماشي الحال؟ وربما ظن الناقد ان هذا الراوي اخطأ في هذا الحديث فحكم عليه فلما تبين له انه هو الذي وهم يرجع عن حكمه بتعديله مرة ثانية وغير ذلك ماذا الحسن؟ وده طبعا محل البحث في علم الجرح والتعديل مش في علم الصرح فهو انا بيقول انه لما كان الحديث الحسن وسطا بين الصحيح في نظر الناظر في نظر مين؟ النظر يعني في محل كهذه لا في نفس الأمر لا في نفس الأمر يعني ليس بلازم أن يكون اجتهاد المجتهد يوافق الواقع ويصافحه بمعنى إيه بمعنى أن نحن دلوقتي هنقول ان الشيخ الألباني مثلا ضعف حديثه، ضعف إيه حديثا هنقوله وضعك لإيه لأنه عرف حقيقة هذا الحديث واللي هو طبق قواعد عنده موجودا صح يعني هو الشيخ اللي بنا لا شايفي نبعه السلام او سمعه وعلم انه لم يقل هذا الكلام لا صح الحكاية. الحكاية كلها انه في شوية قواعد اطلع عليها المحدثون واتفقوا على ان هذه القواعد لازمة لان يكون الحديث صحيحا او يكون ايه حسن او ضعيف مش الحل فاذا توفرت هذه الشروط صح الحديث وإذا لم تتوفر وقتل وقتلت أو قتل واحدة منها كان الحديث ويه ضعيفا أو حتى مش الحق فالاجتهاد بيكون في ما خلاص القواعد دي ماه موجودة من الأول مش محتاجة اجتهاد المعاصرين ماشي أما الاجتهاد المعاصرين بيكون في في إنزال هذه القواعد على مين؟ على الواقع اللي موجود الآن على عبد اللي قدامي له انا احيان وانا بنزل القواعد دي على الاسناد اللي قدامي احيانا اصيب واحيان ايه اخسر واحيانا اخسر فليس بلازم ليس بلازم من اطلاق المحدث هذا حديث صحيح او هذا الاسناد صحيح ان يكون صحيحا في نفس الارض يعني ان يكون ثابتا يقينا عن النبي عليه الصلاة والسلام ها بمعنى هل يقسم المرء او يحلف بالطلاق ان هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام واذا طلق لم يحنث خدت بك مسألة مخيفة مسألة إيه؟ مخيفة يبقى الامر يتوقف فقط عند حد الاكتاث في العلم حد الاكتاث في العلم ما هي الا قوة نطبقها اذا انطبقت صحة واذا لم تنطرر او اختل واحد منها رد ايه هذا الخبر او شفنا الواسطة اخر لا يعني هذا الاجتهاب ان النتيجة النهائية اللي احنا نخرج بها لابد وان تكون حتمية لا يعني هذا ليه ممكن احكم على حديث بقى صحيح هو في الحقيقة ضعيف صح ممكن احكم عليه بقى انه في وفي الحقيقة صحيح ليه لانه اتى من غير وجه اتى غير وانا لم اقف على هذه الأولى مش رفع او لانني اخضرته في تطريق هذه القواعد على الاسئة اللي موجودة دائم داني اخضرته اول خطأ اول خطأ يعني انا مثلا حكمت على اسناد لانه اسناد صحيح وخافي علي ان هذا الروض بعينه مدلس وقد عانى عنه انا لما انتبه الى هذا المساء وحكمت بان هذا اسناد اسناد ايه صحيح لي لأننا ننظرت في كتاب التحريب فأجدت أن جميع الرواه ثقائك أن جميع الرواه ثقائك إثناد آخر يقول مثلا الزهري إمام ثقه جبل من جبال الحظ إلا في فلان فإنه ضعيف إلا في فلان فإنه ضعيف مش الحق فهذا التفصيل ليس في كتاب التحريب ها؟ فأنا لما أجي أبوصة ألاقي أن رواية الزهري اللي الأدامة دي من نفس الطريق المحظور فأنا لم أنتبه أنا لم أنتبه الزهري إيمان والقضيئة كلها عند الزهري وأنا طبعا الزهري من الشهرة والمكانة المرموخة في العلم للدرجة الأسمن لكن الحالة دي أنا لما أقول الزهري لا يا رجل ضعيب أنا روح أبحث عن الزهري أبحث عن الزهري زي ما كنت أبحث عن أحمل المحنبل ولا ربحه تعين تعيش وصيّب ولا غيرهم. بالليل لأن عيني أنا كنت طالب علم حديث ورح أبحث مثلا عن البخاري لا ثقة ولا غير ثقة صح ولا لا. أنديموزاء مسلمات. أحيانا تخفى نقطة خصية دقيقة جدا على الباحث أو على العالم. فيحكم لأول وهلة بأن هذا إثناء ذميه. آه يعني احيانا كنا نقول للشيخ مثلا الحديث يقول أنا شيء صح ولا غير. يقول أين هو؟ أقول في سعن كذا أو في كتاب كذا يقول يقرأ السنة فنقرأ عليه السنة قال أحمد حدثني فلان وفلان يقول هذا يتنادم صحيح هذا يتنادم؟ صحيح نقول يا شيخ عيني فلان لم يسطح بالكام وهو مرمي بالتذيس فكلها لم يرمي بالتذيس من, من رقبين ترقمت بقى من تهذيب بالتهذيب ونقرأ ترقمت على الشيخ وش محان الله والله راح عن ذينا أنه راح عن ذينا أنه, أنه مدلس انه ونأتي بكتب التدريس فتوقف المدلسين ونثبت الشيخ حفظه الله انه ايه انه مدلس فنوقف الشيخ مرة ثانية بعد ان كان اضبط حكمه واحيان نسأل الشيخ نفسه عن حديث فيقول ضعيف نقول ضعيف ايه علفة الشيخ نقول هو فيه فلان نقول له ولكنك اورثت الصحيحة حديث رقم كذا واتيت له بشواهد المتابعات نقول انا ما اورثت ثم نخرجه من الصحيح ونقرأ كلامه فيضحك ويكون خلاص في هذا هو صحيح بهذا الطرف فليس إصدار الحكم يعني أنه ثابت في ذاته أو منسي فيه في ذاته لكن في المسألة دي احنا مش هدين نتوستع فيها لأنها تنبئ بشر عند أهل الأهواء يعني المسألة دي لها جانب الجوانب الشرع العظيم جدا عند اهل الاهواء يعني نفس الله ان يجنب له ان يقول لك طب لما نسألك كده طب يبقى اذا مفيش ثقة ولا طمأنينة بايه ولا طمأنينة بالحديث ها نسألك كلها لا مدى ان تعرف ان اهل العلم لما وضعوا هذه قواعد وهذه الاصول التي يعتمدون عليها في التصحيف والطرعيف وغيره فإنهم قد بذلوا المهجة ورحلوا هنا وهناك حتى اتخفت كلمة الأمة على اشتراف هذا الاشتراف ثم لابد أن تعلم أن الأمة في مجموعها معصومه في عقمة الله تورثت على لها من أن تقع أو أن تجمع على الباطل وإيه والضلال الأمر الثالث أن اجتهاد مبتائد وإن لم يحالفه الحق والطواب فلا بد من تمام حفظ الله عزيز هذا الدين ان يقيد لهذا العالم من يرد عليه سواء كان من علماء السنة او من علماء الزدعة صح ولذلك احنا دلوقتي لما بدينا مر على قضية من القضايا ونلاقي شيخ الإسلام المتامية اخضأ فيها لذا شيخ الإسلام المتامية لذا شيخنا كلهم صح ولا لا؟ شيخ الأمة وستائلة الى يوم القيامة ومع هذا بنقول لا ده نتمنى خلف القضية دي مش هنأخذ بكلامه لمن تبتخذ الطعام كله المهودين بيقول كده بلنا يقول ان احنا نتبع في الحق ونتبع في مخالفة فيه ونسبت له الأجل الواحد لأنه مكهب يعني هو ما أفطأ إلا بعد أن التفرغ الوسع والجهدة في الوصول إلى الحق ولكنه أفطأه بخلاف رجل تعمد الباطل وليس من تعمد الباطل كما ليس من تحرر الحق في كما تعمد مين كما تعمد الباطل الأولين صاحب سنة والثاني صاحب إيه صاحب هذا صاحب حوة. ففي الحالة دي انا دلوقتي اقول اذا كانت تضحيح وتضعيح مسألة اجتهابية فما المانع ان الحديث اللي حكمه علي بالصحة اجزامي يكون بعيد وبالتالي تختل الثقة بكثير من السنة وان شئت فقول بالسنة كلها ولكن هذا باب عظيم جدا لا ينبغي ان يقرأ على ذهن واحد منا لما ذكرته وما لم لماذكره وان الأهل العلمي إذا قالوا عن حديث صحيح إذا قالوا عن حديث صحيح فالحجة في قولهم الحجة في قولهم واذا اجمعوا على ضعف حديث وإذا أجمعوا على ضعف حديث فالحجة كذلك في قولهم في عدم العمل بهذا الحديث الضعيف ما شاء اما أما إذا خلت الأمة في اثبات حديث أو في رده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 يلزمك أنت تتبع مفتيك يلزمك أنت تتبع مفتيك الذي تسف فيه وفي دينه وورعه وهذا كلام نقوله دائما في خضايا الابتهاد والدخل مش الحال يعني أنت دلوقتي الحافظ العراقي ضعف حديث بالألباني حصنا حصلنا هذا الحديث وإنت طالب علم مالك علاقة بالحديث ولا تعرف عن كيف صحيح ولا كيف ضعيف غير هذا العنوان الحجز دا مقبول ولا مربوض يا فأني قلت والله هذا العراقي رده والالباني قابله فتطبع نفض بقول مين ها هفض بقول العراقي قلت والله العراقي دا أنا نفسي ما عرفه قلت لك ولا عرف لا دين ولا اخلاق ولا سلوك ولا شيء مش معنا ذلك انك نتهمه لكن انت ما تسمعش انك الامة واحد اسمه عراق ماشي لكن الالباني عندك محل ثقة وقبول صاحب الديانة وصاحب ورع وصاحب السنة وهي ذلك تقول لأ أضاقل ده رجل اللي احنا عارفين ومعرفنا فاحنا نسخ في دنيا جدا فلابدأ ان تأخذ بالقول الالباني هنا بالقول الالباني هنا خاصة اذا كان العالم الذي اصدر حكمه على هواية اه من اهل الاجتهاد المعروفين بالتخصص فيه ماشي. وكذلك معروف بالاستخدام على السنة ومعروف كذلك بعدم التساهل.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 أبن الزوزي لم تكن له صناعة قوية بعلم الحديث وكان يهتم على أحداث الطريقة وكان متشددا جدا في تجريح الرواية يعني عند المجاوه ده الغاوه اللي هو يعني يخطئ مرة يخطئ مرة المرة دي عند المحدثين لا عمره كبير ماشي؟ لذا أن الأفضل فيها عدرة إذا أخطأ مرة عند الدجولي سقطت عدل كلها يوم جايب أحاديثه في كتاب الموضوعات أو العلم المتنهية في الأحاديث الراهية على طول إلا أن أورد في كتاب العلم المتنهية أحاديث تصرف على أنها موضوعات على أنها إيه؟ موضوع ليه؟ لأن الراوي قيل فيه أنا لابد أنه هو يلدأ وكمان مش مش يشوف أن الحديث مثلا بكتوه ما, ما ديه ينظم رجل الصحيح ايه حسن طب الحسن لغيره طب الحسن اللي ممكن يرتقي طب الضعيف اللي ممكن لا عنده المسألة يا صحيح في القمة يا موضوع تحت الأخذر طبعا ده نسمانها دي كان للمعرف ان ابن الجوزة متشدد جدا في القضية دي واجبوا الصلاة كان عشرين ثلاثين واحد من العلماء المسلمين حكموا على حديث بانه ايه كان ابن الجوزة حكم عليه بانه ضعيف اقول لأ متأسفين يا بي مدودين شا اخد ايه شا اخد ايه لما اجي الاقي مثلا واحد زي ابن الحبان ولا الحاكم ايه متاهلين جدا جدا في التوثير متاهلين جدا ومستمحين في حق الرواح فما اجي الاقي ان الامة ضاعفت حديث وحكم عليه في عبد البر مثلا والحاكم وابن الحبان بقى ان حديث حكم لا لأ متأسفين لأن النزعة معروفة في مسألة التوصيف، مع أن الذين ضعف قد بين الحجة،, الحجة دي لي حجة الضح، حجة بند سري حجة مقنعة جدًا إن حديث بها لا يمكن يرتقي أبدًا، صح؟ فنحالة إلى وده النظر إلى كلام الجارح أو كلام المعدل، وبالتالي نرجع إلى أصل كلامنا الذي افترضنا فيه وهو أن مسألة التوصيف مسألة مسألة اجتهادية. مسألة اجتهادية والمرجع فيها والحجة في أدلة المعدلين وأدلة المجدد ولا يلزم من الحكم وضعف الحديث أنه في ذاته غير ثابت بمعنى لا يلزم أن يكون نبص لن يكونه تمو من القرآن وذلك أنت أحيانا تجيب بعض الناس اللي يقعد يفكر فيه ويرفع عين وحط عين يقول لك أنه هو الحديث ده ضعف من تضعف سوري نقول له والله لأن شيخ أبو داود شيخ أبو داود ضعيف يقول لك كتاب ماشي تب سبنا من أبو داود و من شيخ امسك اعتبر انك انت في الزمن شيخ شيخ أبو داود ها؟ كنت ضعفت الحديث لا هقول لا على طول هقول له المفرسة يعني لو أن مثلا إيه لو أن الذي يروي الحديث يقول عن الربيع عن الشافعي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام. فديس الثلاث الذهب ماشي لكن اللي رواه عن الرضيع واحد اسمه الحارث، وبعدين أبو عبد الله الحاكم، وبعدين البيهق، والحديث ده موجود فيه، والحديث ده موجود سواه البيهق. فهو الطبيعي لأ... إن الحديث ذي أو للحارث. الحارث ده متأخر خالصه في الإثناء. طب ما هو يقول يتمس لك من الحارث ده وتعتبر نفسك. عايش في زمن مالك او عايش في زمن الشافعي يبقى اللي عندك الشافعي عن مالك عنك عن ابن العمرو طب معاك عشان خاطر بقى اكتب لك منين من الحادث ده اقول له لا ليه لو كان قبل الحادث ده كان محكوم بصحته صح ولا لا وبعد الحادث ايوه لا الامه المعصومه صح اتصفك على ان الحكم على الخليفه من خلال رواده عند كل مصنف عند كل مين وده اتفاق الأمة ما جيش أنا النهاردة أقرم هذا الاتفاق وهذا إيه قالت دي معه يبقى أنا لما جاء أحكم ما أنت تفضل تمشي بيا لحد ما تقول لي تبقى تبقى لفسك عايش في زمن صح ولا لأ ما الفرض نفسك يغرص أصله تقول لي تبقى زمن ملك ليه تبقى خلقت زمن نافع تبقى هو نافع تابعي وممكن يكون نافع لم يسمعه ابن عمر طب خليك إذا عايز أنت بزمان ابن عمر يبقى إذا عايز ابن عمر يبقى زيه زيه يبقى زيه زيه صح. طيب صحابي ليه ثم بقى ليه يبقى أخرى <تصفيق> <تصفيق> لا طبعا ده كلام إيه؟ كلام مفروض. أمال إيه إحنا في محكم على الإسناد من أوله إلى مين إلى آخره في أي مصنة وجد إلينا هذا إيه هذا حسن أنا أتبع بالتحنة انا لما اجي ابص الاقي حديث من رباعيات أو ثلاثيات البخاري يعني بين البخاري وبين البخاري رقم 4 الحديث موجود فين في البخاري طبعا بين البخاري وبين البيهقي ثلاث طبقات ثاني يعني هو هيبقى عندي عند البخاري اربع طبقات وعند البيهقي كم طبقه حفله في الرسامه بسبعه لما اجي ابص للثلاثه المتاخرين عن البخاري عند البيهقي قال لهم ففي الحادري هاكم الحديث بأنه ها صحيح ولا لأ؟ لا هاكم عليه بأنه صحيح؟ لي لأن في البخاري، أصله في المخارج. آه. المخارج. آه أصل في, أصل في هو نفس الحديث. آه. عند البخاري وعند مين؟ لكن البهيقي بعلو، لكن البخاري بعلو، والبيهيقي بمين؟ هذا النزول عند البيهيقي فيه ذي لكن انا لا أعتبر إسناد من الأصل. لي عندي كبير الأصل التاع هو البخاري. مش الحس في الحالة دي هقول وإن طب لما يجيني بقى كتاب خلي بالك لما يجيني كده مخطوط لما يجيني مخطوط المصنف لهذا المخطوط لم يقف على هذا الحديث الصحيح ولكنه وقف عليه في سون البيهقي قال والحكم كيت وكيت لما رواه البيهقي قال حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام انا أنا هقول ايه كم لهذا المخطوط أو لهذا إسنادٌ هذا إثناد ضعيف هذا إثناد ضعيف ولكن الحديث صحيح تقض رواه البخاري عاليا من طريق فلان عن فلان عن فلان عن النبي عن فلان إبقى أنا حكمني عليه على إثناد على بعينه أنه إثناد ضعيف لوجود العل فيه لكن لا يعني ضعف الحديث أو ضعف هذا الإثناد ضعف الحديث برهمته لي لأن الحديث قد أتى من طريق آخر أو قد أتى من مرتبة أعلى كما رواه البخاري في السورة اللي إحنا إيه، اللي احنا ذكرناها. ولذلك ال ال العلماء بيقولوا، ايه؟ هل قولنا إثناد صحيح يلزم منه صحة المتن، فهم؟ وهل قولنا إثناد ضعيف يلزم منه ضعف المتن؟ إذا قلنا إثناد ضعيف لا يلزم منه ضعف مين؟ المتن ليرد ل لاحتمال أن يكون هذا الحديث أتى من غيره من غير هذا الطريق. بثنابين صحيح. صحيح ولذلك هنا يختلف قولي لو قلت هذا إثنان صحيح وهذا حديثني صحيح في فرق بين الاثنين لو قلت إثنان صحيح وده حديث صحيح يختلف ذا إثنان صحيح آه. لكن ربما يكون هذا الإثنان هذا الحديث روى بأسانيد آخر ضعيفة ما شفناه أما إذا قلت هذا حديث صحيح هو حكم على على نفس الحديث ليس حكما على نفس الاثناء عن متن نفس حضرتك قلت إذا الحديث المختص يقول أنا ان الحديث ثأرو الشيخ أروي م... حديثا فقال له أروي لك ح... الاثناء من متن يعني حضرتك قلت إن الحديث هو المتن وال... نعم نعم نعم نعم نعم الذي قاله لي... لي... اللي باهدالة التلاميذ حتى بالك تحتاج ليه هنا ده هو نفسه قاله في معرض استهداء يعني هو نفسه قاله يعني بيقوله لابد ان تحددنا قال انشيته بالمثنة انشيته حدثه كمثنة او اسنادا ماشي طبعا لو حدثه بالاسناد الطالب هيعمل ايه هيركب له مد يبا كداد صح؟ ولو حدثه بالمثنة هيركب له اسناد دي اعمل برضه يبا كداد وضع هو يعني بيعقدها ده كلام ليه تقدير مش ل... مش الحق ولا وضع حد يعني فلما اجي دلوقتي هذا حديث صحيح يبقى ده حكم نهائي على نفس حكم نهائي على الحديث لأنه صحيح لكن قلت لما اقول هذا اسباب ضعيف يمكن أن يضعف المبنى ويمكن أن, ي... أن يصح لو جاء من من طريقنا طيب الكلام ده كله أنا عايز اخلص منه ليه عندما تكون التصحيح طريقه فسق تهبيه لا يلزم منها لا يلزم منها إثبات الامر في نفسه وفي ذاته قال صحيح مشاي صح موضوعه هو ده اللي بحث عنه الساده اكو هذا النوع لو حسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر يعني في اجتهاد مين المنتهي لا في نفس الأمر لا في نفس الارض يعني لما المحدث يقول هذا حديث حسن لا يلزم منه ان يكون حسن في ذاته حسن في ذاته حسن بالاتهاده حسن باستناده وبتهاده قال عثر التعبير عنه عثر التعبير عنه يعني وضع حد عنه لو وضطه على كثير من اهل هذه الصناعة يعني كان صعب جدا لانه بيت التفصيل قال وذلك لأنه أمر نسبي ينقضح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. أي ذلك مثال الحديث هذا حسن بالذات مسألة عويصة وشاقة جدا. لي لأنها ما هي إلا عبارة عن نظر متفهّل نظر أدمه في الحديث الأدّامه. ختبرة وتطبيق قواعد وأصول متفق عليها هنا ربما هذا المتفهّل يخالف. يخط يعني او ايه اللي يصيب او يصيب لكنه لا يحكم الا بعد تيقنها انه ايه انه مصيب صح ولذلك يعني لما بيقوله لما بيقوله لـ لـ للقاضي الذي كان في زمن عليه كان القاضى عليه مقاله شريح القاضي لما قالوا شريح القاضي اتعجب بحكمك قال ان لم احكم به ان لم اكن معجبا به ما احنا صح هل يلزم ان يكون حكم صحيح في, في نفسه صحيح موافق للشريعه ده هو اجتهاد واتقال كده اجتهاد وقال له ان هو ايه ده نبعث نفس الحاله ذلك قالوا وانكم وان الخصمان منكما لا يحكمان الا يحكمان الي فلعله احدهما يكون الحن بقدتهين من ايه صاحبك اقضي له فاذا قضيت لأحدكم بشيء من, من حق اخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأطدها وليدعه معنى ذلك أن نبيًا في نفسي لا يعلم مين لا يعلم صحيح. أين الحق لا الحق الغيبي الغيبي عنه <تصفيق> الذي لم يطع الله ولا عليه صح طب حكم ده يعني طب ما حكم ده ممكن, ممكن يعني يخالف الحق يعني يخالف الأصل يعني لما ثنين ييجوا لنبع ألف الثلاث أحدهما أخذ من الآخر مالا او متاعا ماشي هذا المأخوذ منه المتاع لا يستطيع ابدا ان يقيم بينه على ان المتاع ده مش عارف يجيب منين وده لو ده بتاعته انا بدليل كذا وكذا قرائن وبيانات وادله هو في ذاته كاذب لكن يلزم النبي عليه الصلاة والسلام ان يحكم ايه ان يحكم له يعني هو الظاهر صح ولا لا؟ فهل حكم النبي عليه السلام له خدت بالك يجعل قص الحق منكوس ومعكوس من كده ها يعني مجرد ان نبي طيام حكم لهذا الرجل ان الحاجة دي بتاعته هل هي عند الله يعزه دي بتاعته مفعالة لا ده بتاع الطهرور اللي النبي حكم ليه كده لان هو مأمور بأن يحكم بيه بأدلة وقواعد وأصول ربنا فرضها عليه اليا البيانات على المدعي وليمين على ايه معينها ما, ما تشعر كيف ده اللي ربنا اترضى على النبي اعتموا على الامة كلها طب الرجل ده كذاب ونصاب. لكن انا من اين لي معرفة انه كذاب لو جايب قرائل معه بيانات وادلة والثاني صاحب الحق الاصلي عاجز عن اثبات شيء من هذا فهو مش مطلوب مني احنا دي اليمين ليه لان الذي يدعي الذي يدعي اثباته الشيء له ها يا كبير قرينه البينات على المدعي يعني المدعي لما يجي يقول في ساعتي كده الكيتو الكيت قدامكم اهي الثاني يقول احلف انت اللي قالته ان لو ما استقريت حلف حتى لو حلفت حتى لو حلفت ما دام ده دا اقام البينه انت لا تطالب بايه باليمين امالي لما, لما ده يعجز عن اثبات هذا الحق في نفسه يبقى انت بقى ايه تتحلف باليمين ولو حلفت اليمين تنحكم هناك بهذا مع ما لش حلف الثاني المدعي ليس عليه يمين إنما دمين على مين على المدعي عليه إن عاد المدعي عن إثبات مين القرائن والبينات فش حلف فهل يلزم هنا قول قول الصاحب هذا حديث قول المتأهل هذا حديث صحيح أن يكون الصاحب نفسه الأم هو ذا الأمين الثالث إكتئاب ما تبي ترد عليهم قال وقد تنشم كثير منهم حده يعني وقد تعرض كثير من أن العلم لوضع حد وتعريف الحديث مين الحسن فقال الخطابي هو ما عدف مخرجه واشتهد رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة أكثر الحديث طيب إحنا نتوقف عند تعريف مين الخطابي الجلس الخادم إن شاء الله تعالى كل هذا أستاذ الله تعالي ولكم صلى الله على نبينا